ما يكره من الشيء يجعل في سبيل الله قال مالك رحمه الله هدثني يحيى ان مالك ان يحيى بن سعيد ان عمر بن الخصاب كان يحمل في العام الواحد على اربعين الف بعير يحمل الرجل الى الشام على بعير ويحمل الرجلين الى العراق على بعير جاءه رجل من احل العراق فقال احملني وسحيم فقال له عمر بن الخطاب نشدتك الله اسحيم بق قال له نعم. فما ذلك مالك رحمه الله احكام الشهداء جاء الى ما يحمل في سبيل الله او ما يجعل في سبيل الله تتمة لهذا البحر. وعن ما يكره من الشيء يكون في سبيل الله يقول العلماء هذه الترجمة تحتم المعاني ما يكره من الشيء يكون في سبيل الله أي أن تجعل شيئا في سبيل الله ثم ترجع عنه وتهول أو يكون الشيء في سبيل الله لسبيل الله وتأتي أنت وتحتاج على أخذه لغير سبيل الله أي تغيير مصرفه وذلك يذكر مالك رحمه الله في هذا الباب قضية عمر رضي الله تعالى عنه فيما كان يحمل الناس عليه في سبيل الله يقول كان عمر رضي الله تعالى عنه في كل سنة يحمل أربعين ألف، أي يركب أربعين ألف شخص إلى بلاده كم كان يركب جمع كم كان يعطي في سبيل الله لقد كان جعل إبلا خاصة وهي إبل الصدقه وكان لها حما في المدينة بالربدة وفي جهة واد الفرع حما خاص في إبل ترعى فيه وتتجمع وتنمو لحاجة الحمل عليها في سبيل الله سواء كان يجافز جيشا أو غازيا منفردا أو منقطعة أو أهل الصدقات يجمعونها أو غريب لم يجد مأوى ولا مأجأ ولا ما يحمل عليه كل من يحتاج الحمل على يحمله عمر رضي الله تعالى عنه. فيقول في الاثر هنا كان يحمل الرجل الى الشام على بعير. ويحمل الرجلين الى العراق على بعير. لماذا يفرق بين اهل الشام واهل العراق? قالوا ان المسافة الى الشام من المدينة كانت طويلة. الجهاد في الشام اكثر منه في العراق. لهذا كان يفرد الرجل في بعيد. المسافه ولكثره الحاجه الحاجة اليها هناك وكثره الجهاد فلا يتأتي اشتراك اثنين في بعيد. اما العراق فطريقه كانت اهله وكانت مملوءه بالسكان وكانت امن للمسافرين. فلو اشتركتناه في بعير وانقطع وجد من يسعفهما او ان الارزاق متوفرا او متواصلا او ان القتال في العراق اقل منه في الشام الى غير ذلك من الاسباب يهمنا هذا التوزيع ومراعاة المصلحة فالمسافر الى الشام ليس كالمسافر الى العراق اذا ولي امر المسلمين نرى المصدحة فيما تحت يديه وفيما يخص افراد المسلمين بحسب احوالهم المختلفه ومحل الشاهد عندنا رجل جاء من اهل العراق وقال لعمر احملني وسحيمه. الرجل من اهل العراق علم بان اهل العراق ايش هو الإناء أو الجلد أو القربة أو الثقاء يحمله المسافر معه على بعيره قال تحب هذا ذق ولا لا قال اي نعم يا امير المؤمنين. انه ذق فضحك لذلك عمر وحمل محل الشاهد هنا ما يكره من الشيء في سبيل الله يكره لهذا المحتال. ولكن حيلته ما مضت لان عمر رضي الله تعالى عنه قال فيه صلى الله عليه وسلم لو كان فيكم ملهمون لكان عمر. او محددون لكان عمر. فكان رضي الله تعالى عنه ملهم بحيث لو ظن ظن اوراء الرأي كان في سحيد? يعني عمر وضع نصف حمل البعير لسحيد مع انه مجعول لرجل منقطع. فهل هذه التراهية من هذه الناحية? او ان عمر لما اعطى البعير لرجل وسحيد هل يرجع بعد ان اعطاه? لانه قد اعطاه في سبيل الله او ما يقرأ من ان يحتال الانسان وادخل ايضا المساكين وادخل للفقراء وادخل لقلبة العلم وادخل للمقطعين وادخل للغرباء فيأتي انسان ويحتال على هذا الوقت من اجل ان يحصل على شيء منه هل له حق فيه؟ ليس له حق فيه اذا مما يقرأ من ان ياخذ الاخذ شيئا لغرض نفسه وهذا الشيء مجعول لسبيل الله إذا لا يحق له أن يأخذه ويسوق العلماء عند غير مالك في الجانب الأول أنك إذا أعطيت شيئا في سبيل الله يطره لك أن ترجع في أي حال من الأحوال لماذا؟ لأنك حينما أخذته في سبيل الله أخرجته بنية وبقصد أن يكون بكامله بسبيل الله ولم تتبعه نفسك ولم تتبعه برغباتك قطعت امالك عنه وقطعت نفسك منه وجعلته منقطعا خالصا لله فكيف تتطلع اليه وترجعه من هنا ما جاء في قضية عمر رضي الله تعالى عنه لما حمل على فرس في سبيل الله وبعد فترة فإذا الذي حمله على الفرس قد أضاع لأنه لا يقوى على خدمته وخدمة الفرس أقوى وأشق من خدمة الإنسان في طعامه وفي العناية بحفظه وفي نظافته وفي تنشيته كل ذلك يختمه صائبه كما يختم ولده وسياره والذي اعطاه عمر اليه لم يعرف قيمه هذا النوع واهمله واضاعه فعز على عمر ان يرى فرسه الأصيل قد ضاعت فاراد ان يشتريه ممن اعطاه اياه ما هو يسترجعه لا يشتريه في الثمن او فوجد الذي اعطاه اياه يبيعه فاراد ان يشتريه يعرفه. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يقدم على الشراء، فقال لا لا تفتعه ولو بحبل من ضفير. لو باعك اياه بحبل مغفور لا تشتريه. وهناك السؤال. طب عمر اعطاه في سبيل الله. ما رجع في هبته، ولكن الذي اخذ عرضه للبيع. من يشتريه. من الناس وسيدفع الدمى وياخذ ينهىه صلى الله عليه وسلم كما؟ هل رجع في هبته؟ هل يأخذه في غصبا؟ طيب ليش ما يأخذه كما يأخذه الغيب؟ قال لا حينما يأتي عمر ويأتي زيد لصاحب الفرس الجديد زيد يقول بخمسة يقول له لا طيب بزيد لا ويوجع بقوة ماله يتحكم فيه لما يجي له عمر وقلوه باربار هيقول له ايش هيغمض اينو شوي لانه يتذكر بالنعم هو الذي اعطاه اياه فمخافة ان تكون نفس عمر لم تقطع امالها من الفرس ومخافة ان لا يكون اعطاه خالصا لوجه الله ومخافه أن يستحي صاحب الفرد فليماكس عمر وينقص الثمن ويعطي بما يأتي فيكون قد أخذ شيئا من حق الغير بغير حق وهذا سدا للذريعة وهو مبدأ عند مالك في أصول مذهبه سد الذرائع وهو ترك ما يجوز لك مخافة ما لا يجوز لك ماهو الله. ولم يذكر لنا الاسر المشهور في رجوع من الهبة. وقد قال فيه صلى الله عليه وسلم لا يا عمر العائد في هبته كالكلب يقيق ثم يرجع في قيئه وان كان عمر لم يرجع في هبته ولكن يريد جانب آخر من علم بشيء موجود وموضوع في سبيل الله فلا يحق له أن يحتال عليه ليأخذ منه شيء لأنه في سبيل الله وليس في سبيل مصالح الأفراد والله تعالى اعلم